Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ya aiyah Nasu Tahu Rabbakum. Inna zelzalaat al-Saat Shayin Agzim. Yaa Mata Rona Tadhhalu Kull Murdzat Am Ma Murdzat. Wata'gu ناس سكرى وما هو بسكرى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيء ما يريد قت بعليه أنه مات والله ف Ahdhihi ila adabil sadiid. Ya aiuha nasiin qutum fi rayib min al baghth. Finaa khalqanakum. ثم من مضات مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم تنبلوا شدكم ومن ومن يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج به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 مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنْ أصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَنَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو Biksa al maula, walbiaksa al ashir. Inna وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشرفوا إن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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فياب من نار يصد من فوق رؤوسهم الحميم يصار بهم كلما 117. فيها من سائر ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير 118. إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 119. إن الذين كفروا ويصدون المسجد الحرام الذي 126. واشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين للطائفين والقائمين وركع السجود 127. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا جِنَانِيق لِيَشْهَدُوا مَا نَفَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليضطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزور حنفا لله وير مشرك به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَوْا مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الْجِحْفُ فِي مَكَانِ حيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها انتقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا ذَكِّرْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ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 118. أكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 119. لن ينال الله لحوها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن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 مَصَاوِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِذَا مَكَّنَ نَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ ومولط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيد؟ فكأي من قرية ألكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبأرِمُ عطلتِ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 يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في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 114. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 115. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به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 سنا وإن الله له خير الرازقين لا يدخلنهم دخلي يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بُغِي عَلَيْهِ لَيْسَ رَأْسٌ نَّوْلٌ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ نَّافُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُلِجُّ اللَّيْلَ فِي النَّارِ وَيُ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 وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكن ممناسكهم فلا ينازعنك في الامر وادعوا الى ربك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 109. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير 110. وإذا 109. يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير 110. يا أيها الناس ضرب مثل 122. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن إن الله قوي عزيز، الله يصفى من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين عينيه وما خلفهم، وإلا الله ترجع الأمور. يا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِنْ لَتَابِكُمْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ لَتَابِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاهُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن